الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرقين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون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 بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائم يَتَبَرُّؤُ رُوحِي مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاتَّقُونْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عما يُشْرِكُونَ